السؤال رقم 26 الإسعاف الناجع لمصاب حتى وصول الإسعافات يتمثل في ألف نقل المصاب خارج المعبد ب مراقبة نقاط الحياة جيم إعطاء الماء أعيد الإسعاف الناجع لمصاب حتى وصول الإسعافات يتمثل في ألف نقل المصاب خارج المعبد ب مراقبة نقاط الحياة جيم اعطاء الماء